واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم رجفا فلما اخذتهم رجفا تقولوا ربنا وشئت اهلكتهم قال أهلكتهم من قبل واياي اهلكنا بما فعل السفهاء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 إنا هدنا إليك قال عذابي مصيب به من أشعى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين لهم آيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عندهم فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ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 فالذين آمنوا به وعزرواه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا ايها الناس إني رسول الله اليكم جميعا قل يا رسول الله إليكم جميعا الذين هم ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمات والتعليم اتبعوه نارا لكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه مثلتي عشرة أسباطا أممان وأوحينا إلى موسى إذا إذ استسقاه قومه أن اضرب عصاك الحجر فانبجزت من اثنتا عشرة عين قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المنم والسلوى كنوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمنا ولكن كانوا وسهم يظلمون واذين لهم اسكنوا هذه القريه وكنوا منها واذين لهم اسكنوا هذه القريه وكنوا منها حيث شئتم قولوا حطط وقولوا حقه ودخل باب سجدا نوفر لكم خطاياكم نوفر لكم خطيا اتيكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قونا غير الذي قليلا لهم فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء وارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعان ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، وإذ قالت أمم منهم لمتى يذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم، عذابا شديدا مهلكهم وقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السر وأخذنا الذين ظلموا بعذاب وا اخذنا الذين ظلموا بعذاب قاسي بما كانوا يفسقون فلم لما توعدناهم عنه قلنا لهم كونوا قردة قاسه واذا اذن ربك ليباثا عليهم الى يوم من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع عقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلغناهم بالحسنات والسيئات يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه الم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقولوا على الله الا الحق أن لا يقول على الله إلا الحق قد رسل ما فيه والدار الآخرة, والدار الآخرة خير والدار الآخرة خير والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين سيكون بالكتاب وهقام الصدار إن لا نضيع وأجر الرسل وَإِذْ نَتَقَلَّنَا الْجَبَلَ فَلَقَالُوا كَأَنَّهُ ظُلْتُ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ واذكروا مَا فيه لعلكم تتقون وَإِذْ أَخَذَ ربك من ذنبه آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم بِرَبِّكُمْ بربكم قالوا بلى شهدنا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 وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ النَّبَأَ الَّذِي آتَيْنَا مُوسَى فَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَتَكَبَّرُوا فِي الْأَرْضِ الى الارض واتبع هوا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ينهث أو تتركه ينهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون سام أنفسهم كانوا يظلمون من يحدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ونقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنسان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 والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم ان كيدي متين أولم ينظروا أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جن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 يسالونك عن الساعة أيان مرساها قل انما علمها عند إن ربي لا يجليها لوقتها لا الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته يسالونك كان لك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر ما شاء ولو كنت عالم الغيب استكسرت من الخير وما مسني السوء إن, إن أنا إلا نذير وبشير لقومي اللهم احمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله سمي الله ذو الجلال والكمال سبحانك يا سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في واره ولا بحر ما في قاره يا سامعا دبيب لمنة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء يا من أوحى إلى النحل احتساء الرحيق من الزهر يا من اوحى اليها حمايه مملكتها من واخزن ابر سبحانك ربنا ما اعظمك سبحانك ربنا ما أحلمك سبحانك ربنا ما ارحمك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وباركنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضي عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وديت تباركت ربنا وتعاليت لا من جاء منك إلا إليك لك الحمد كله ك الشكر كله ولك الثناء الحسن كله سبحانك ربنا وبحمدك, سبحانك ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا ظالمين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرفنا في أمرنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم نور على اهل القبور من المسلمين قبورهم اللهم نور على اهل القبور من المسلمين قبورهم اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم فك قيد اسرانا واسرى المسلمين اللهم فك قيد اسرانا واسرى المسلمين واردهم إلى أهله السالمين اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحمتك فأنزل عليهم رحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين اللهم عانس وحشتهم في السجون اللهم عانس وحشتهم في السجون وجعل قلوبهم معلقة بحبلك يا أرحم الراحمين اللهم حمدا لك على أن أعنتنا على قيام هذه الليلة اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصداتنا ودعاءنا وصالح اعمالنا اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا اللهم انا نسألك الجنة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 وإسرافنا في أمرنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا إلهنا لا ترد أيدينا سفرا قائبا لا ترد أيدينا تقبل منا وتجاوز عنا اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب اللهم اغلنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن عصيتك وبك منك لا نحصي ثناءا أن عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين والحمد لك رب العالمين